وفي آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوحي والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم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 يَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا كل كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمُكَ ۚ غَفَرَ ربنا لِلَّذِينَ كل رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلحا آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات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 ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان اشركتم به تؤمنون فالحكم لله العليم الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينضغ يوم التلاق يوما بارزون لا يخفى على الله منه شيء لمن الملك اليوم لله الحقار اليوم تجزى كل نفخ بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة بالقلوب لدى الحناجر كذن مال الضالين من حمين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 كانواهم أشد منهم قوتهم وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتهم رسولهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي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 الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذهوني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف إني أخاف أن يبذل دينكم أو أن يبدل ف الأرض فساد، وقالوا ساء. إني عزت من ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجلا مؤمنا من آل فرعون يكتب إيمانه، أتقتلون رجلا؟ فتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ الْكَذِبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَأْسٌ لَّذِي يُؤْذِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 يَدْعُو إِلَى الله مِنْ بَأْسِهِ رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كِبْرًا وَقَتَاءً كِبْرًا قَتَاءً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلها إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون وعمله وصد عن السبيل وما كيد في العون إلا في تباب وقال الذين آمنا يا قوم اتبعوا لأهلكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار قراب من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي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 الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب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 الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ تكن تأتيكم رسلكم ندعو وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. إن لنا صرور صلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع ظالمين معذرتهم.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 وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي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 وَاسْمَعِ الْإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا يُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا نُشْرِكُ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا ۚ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وخسر هنالك الكافر